Auto pillai minne se joo, ne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 يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعنين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا عذارين ظريءٍ إن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 مَسْنُون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ مِنَ النَّارِ اسْتَمَوْا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمع مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعنون قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 لها سبعه ابواب وان جهنم لم موعدهم اجمعين لها سبعه ابواب سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصور إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام آمنين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 نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليم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 إلا آل لوط إن لم نجؤهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ منكرون وقالوا بل بِمَا بما كانوا فيه يمتعون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد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 قال انها عنا ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزن قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون، فأخذتهم الصيحة مشرقين.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 وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِأْمَامٍ مُّبِينٍ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 ربك هو الخلاق العنيم ونقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنني المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تأمر واعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئ إن كفيناك المستهزئ إن كفيناك المستهزئ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون